كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الله, الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا وَلَكَ الْحَمْدِ اللَّهُ أكبر اللَّهُ أَكْبَرُ أَكْبَرُ